مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد السادس والعشرين بعد الأربعمائة بعنوان إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا تُعَالجُ بِهِ أَمْرَاضُ الْأُمَّةِ مِنْ هَاجِرِ رَبِّهَا وَهَدْيِ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ طُرُقِ عِلَاجِ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ تَحْدِيدُ أُصُولِ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ وَمَكَانِنَهَا وقد ذكر لنا ربنا جل وعلا داء أن أقعد كثيرا من الناس عن الأخذ بالحق والعمل به ألا وهو داء الترف والعكون إلى العيش الرغيد وتقديم لذة النفس وشهوتها فتلك سيما أهل النار والعياذ بالله وقد قال الله فيهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين قال ابن كثير رحمه الله أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل إن الترف كثيرا ما يؤدي بأهله إلى الفسق أو الكفر بالله العظيم وقد قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فتأمل كيف أن المترفين سبب من أسباب دمار الأمم وكيف أن نفوسهم مستعدة لإجابة داع الشيطان والانجراف نحو ما يريد من الفصق والكفر وغضب المولى سبحانه فهم أسرع الناس تكذيبا للعسل ومحاربة للحق ونظير ذلك قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نذير إِلَّا قال مُتْرَفُوهَا إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمّه وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَأْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَعِيدِينَ عَنْ حَيَاةِ التَّرَفِ فَغَالِبُ حَيَاتِهِم فِي شَظَفِ العَيْشِ وَشِدَّةِ الْجِهَادِ ربطوا الأحجار على بطونهم من الجوع وأكلوا ورق الشجر وتقطعت أحذيتهم من طول المشي في غزو الكفار فقد كانوا يجاهدون مشيا على الأقدام وربما يتعاقب ستة منهم على بعير واحد وقد تركوا من سيرهم أمثلة لمن أراد الآخرة بأن يسعى لها سعيها ولا ينغمس بما في الدنيا من ملذات أما أهل الترف فإنهم ملتصقون بما في الدنيا من متاع راكنون إليها مطمئنون فيها قد أثقلتهم الشهوات أن تسموا أرواحهم لما في الدار الآخرة من نعيم مقيم ومنعتهم من أن يستجيبوا لأمر الله لما يحييهم فالترف من أكبر عوائق الجهاد لدى كثير من المسلمين اليوم بل حتى خواصهم ممن يعلم دين الله ووجوب الجهاد في سبيله لا تطاوعه نفسه أي يعيش في صحراء أو شعاب أو غابات أو ان يكون في غبراء الناس غريبا في الأرض شريدا مطاردا لأجل الحق وفي سبيل مرضاه الله تعالى تلك هي العقبة الشيطانية التي تقحمها المجاهدون الذين تغلبوا على حظوظ النفس وشهواتها فوجدوا بعدها الرزق الطيب والهناء وراحة البال وعاشوا في جنة الدنيا بما لاقوه من سعادة في صدورهم ثم ما أتاهم من نصيب الدنيا وهي راغمة لقد كانت ترف قديما وحديثا عاملا رئيسا في القعود والجبن وتقديم الدنيا على الآخرة ولذلك قال الله تعالى معاتبا المؤمنين بتركهم الجهاد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 أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعه والخفض وطيب الثمار أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما لكم فعلتم هكذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن العبد الذي يصبر عن الانغماس في ملذات الدنيا يجازيه الله تعالى باللذة بالطاعة حتى لو كان ظاهرها شديدا على نفوس المترفين وقد جاء عن السلف الروايات الكثيرة التي تصور حالهم وتبين كيف أن أحدهم يلتذ بقيام الليل ساعات طوال مع أنه يحرمه العقاد وفيه ما فيه من المشطة ويلتذ بالجهاد في سبيل الله مع أنه يورده في موارد الخوف والموت وتأمل ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه ما من ليله يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليله شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو فصارت نفوسهم تتعب بالراحة وترتاح للتعب في سبيل الله إن من مفاسد غماس المسلمين في الدنيا والترف ألا ينصر بعضهم بعضا في قضاياهم إذ يصاب بعض المسلمين بهجمة عدو فلا ينصره أخوه خشيه ذهاب دنياه عليه أو حظر اسمه من قبل الطواغيت وإن حركته دوافع الدين لنصرته أقعدته دواعي الدنيا فخذله فالذي غمس نفسه في الترف إن رأى مجازر المسلمين ونكباتهم لن يتجاوز سقف نصرته لهم كتابة استنكار أو تذمر وأكثر ما يكون خروجا في مظاهرة ثم يعود بعدها إلى الانغماس فيما كان فيه من ملذات الدنيا فعلى هؤلاء المترفين من المسلمين أي يحذروا ما هم فيه من فتنة واي يضعوا نصب اعينهم جراحات المسلمين واي يتذكروا انه ما زالت السجون مكتظه بالاف الاسرى والاسيرات من اخوانهم واخواتهم وان دماء المسلمين تهراق في كل مكان وحرماتهم تنتهك بطول الارض وعرضها فهل نافعهم غدا تقديمهم العيش الرغيد في الدنيا وهل سيجدون مخلصا من السؤال بين يدي الله يوم القيامة؟ إن العبد إذا صدق مع ربه تعالى وأدرك حقيقة الوقوف بين يدي الله وشدة العذاب وعظم المسؤولية عند ما المسلمين وأن لا مفر ولا مناص من ذلك هان بين يديه كل ما يزينه له الشيطان من حطام هذه الدنيا وسمت نفسه إلى معاري الجنان وشد ركابه إلى ساحات الوغام شمبرا ولله عاقبة الأمور